هی Teru هی Teru هی Teru نطبو علا الہمات و التنادب الهات ما ننسو ذکر لا ماند الهیهات نطبو علا الهامات و rebirth و التنادب الهات ما ننسو لا ما ينظر هيها حيدا حيدا حيدا حيدا مشى يجي نزحوب نتحد مان الخوف قبر الغريب نطوب وقبر يجمعنا لو فجرون يشوف كل شيء عجو ملهوف ردت ضمير حروب سيني الشفيع النار سيني الشفيع النار خليهم يفجرون والعابسك مجنون من ضح لجلل دين لا ما ينذل هيها سېن لا ما نه وی هیهار اسمر علنها ما جناده ما نن څه وکړ لا ما نه وی هیهار هایدا هایدا هایدا هایدا عاشر الزوار قصه شباب اکبر يا شيانه الا انصار معافى تلبي عا رددنا صوت الثار للزهره والبسمار وقضرت الكره اجعها للشيعه اجعها للشيعه ولتدل العين مصار سنين شعحنا ما ناسين لما نذي الهيهاد لما نذي الهيهاد نقبر <تصفيق> على الهامات والنادي بالآهات ما ننسى ذكر حسين لما نذي دبلها لا مانه بالهي ها ها ها ها ها ها ها ها ها خيالي نلاقيك صوت ابتكي ناديك بالمصر عن خليك جسمك يهل دمك جسمك يهل دمك والبلاد فنلجاك يحسين خذ نوياك الحياه سنين لما اني بالهيهات على الانهامات ونادي باللهات ما ننسى ذكراك سيني سدك رحسيا لا ما ينذر هيها حيدا حيدا حيدا حيدا كل طبر يا مظلوم نبتونه اللدموم يمصدرك المهشوم جسمي كلنا احرنا مش مصبر بعده به القلب ملته يا موالف يا يوم بدينا وين نصرنا بدينا وين نصرنا وجسمي شفنا السهر يرموه ظل المعنى به الهحاد المعنى به الهحاد اظınıق <متصفيق> اقام ايaha وینگاڈی به الهحاد مانون سودك رح سین لما انده به الهحاد اظب ايها القناة وینگاڈی به ان سذكره حسين لما اني بالهي ها ها ها ها ها ها كل عهد الروح تدري القلب مجروح لما نبطل النار وين سفير بالدمنا لونش بدمع العما يحسين لك ويروح وناظرك مشبوح عالشيعة آلم نهي عالشيعة آلم نهي يمت الفرج مولاي كل قبر نادتهاي نقبر لكم ضحين لا ما ينذن هيها لا ما الإخراج والهندسة الصوتية محمد جاسم الكربلاء كلمات الشعر الحسيني السيد قائد هاتف الياسري أدا الرادود الحسيني سمير الكربلاء النشر والتوزيع مؤسسة كريمة الحسين الفاطمية